لا الله لا يخيف الله وعده ولكن أكثر الناس لا <بيتسجيل> لو أنني أتفكر وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون <تصفيق> أولم أسيروا في فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار دونهم بالبين ناس فما كان الله ليولمهم ولاك كَانَ نَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا خدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِئِينَ Tá Vi ta